يا قوي توكل من تصبر ينول يا قوي من تصبر ينول ريح البال تكفى يا ثقيل الحمل ريح البال تكفى